Allah'a etwa. Elhamdulillahi Rabbil rahman ar-Rahim.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 سبحسن بك لأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله نفاء من أحوى فلا تنسى إلا ما شاء الله لا يخفى <تصفيق> واليئس يجري له سعى خلك لنفع لي يخشى اهل الترنبه الذي وصلهم صليا بل تغفر من الحياة الدنيا والآخرة تخبرون وابقا إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَالْبَاكِرَةِ وَمَا وَسَى وَالْغَائِبَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْعَوْدَا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحذ الله